الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا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 لا تتناجتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.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 أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأخيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون